السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا بإنزال الكتاب وجعله من أجل وأوسق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب وصلاة ربي وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب الذين تلقوا القرآن من ثم النبي غضا رفضا ونقلوه إلينا سلسلا عفا حمدا نرغبه تعالى أن يرفعنا به إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بالحكمة وصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان آمين آمين, آمين. أما بعد إخوتي أحباب رسول الله حول الله تبارك وتعالى في المشور الثاني من محاور التزكية ننتقل إلى حديث عن التوبة وشروطها لأن الحديث عن الصدق مع الله تبارك وتعالى يستلزم الحديث عن طريق هذا الصدق أي الحديث عن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى سيكون موضوع درسنا اليوم إن شاء الله التوبة الحديث عن التوبة وللتوبة إن شاء الله شروط ولها أركان وخبر عجوز من إسرائيل سنرجع إن شاء الله إلى آخر الضحف هنا سئلت ميرال عن خبر عجوز من إسرائيل ما هو فقط أريد أن أنبه إن شاء الله الى ان هذه الدروس تاعنا بالاسترسال سوف تكون ان شاء الله مبسطه شويه بشوية. تكون شويه مبسطه ان شاء الله شويه الدارجه شويه باش كل واحد ياخذ حقه لاني اذا نزلنا كل شيء كاين الطلبه اللي ما ياخذوش حقهم واذا علمنا بزاف كاين اخوان لي ما يش ان شاء الله فكل واحد ياخذ حقه يقتنع به صدق ان شاء الله ها واحسن سألني أحد الإخوة جزاهم الله الخيرا قال إذا واحد مشى هذا الصل مشى جيب الماء ورجع خاوي قلت له لهذا الصل ما تقول ماذا يمكن يكون الصل ماذا يمكن أن يكون في هذا كله مشي يجيب الماء طيب إذا هذا الصل برناكي شي حاجة لكي نهزو الماء وما نرجع وعود نجيبه الماء ما يجب أن نفعه هو لله تهرق ما يجب الماء إذا ما يجب أن نفعه الماء سيكون ضيف سيكون تغسر بذلك الماء على الأقل وخاما يجب أن نفعه الماء لكن هذا السلت انتفعت بهذا الماء إن شاء الله انتفعت به وهذا الانتفاع هو نقاؤه مما علق به من بعض الغبار من بعض الأوساخ وفي النهاية سيكون النفع قائم بحول الله تبارك وتعالى ولا شك يكون قائم بحول الله تبارك وتعالى ولا شك التوبة واجبة على كل المسلمين واجبة على كل المسلمين واش واجبة فقط على العصار لا واجبة على كل المسلمين لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز ومن لم يتوف فأولئك هم الظالمون لاحظة الحصر يعني ربنا تبارك وتعالى قسم مجتمع المجتمع الإسلامي جزء الأقسم القسم الأول هو قسم التائبين والقسم الثاني هو قسم الظالمين ما كيش قسم ثالث تقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بمعنى إما أن تكون تائبا إما أن تكون ظالما ما كيش قسم ثالث واحد يقول لك أنا عندي مدب لأن ما درتش المعصية والتوبة تكون من المعصية الإمام بن القيم رحمه الله يقول التوبة عنا ثلاثة ثلاثة أقسام عنا التوبة من الذنب والتوبة من العيب والتوبة من التوبة المقصود بالقسم الثالث هو التوبة من التوبة هو أن الواحد تقدر تحدثه نفسه أنه لا يحتاج إلى التوبة لأنه على منهج السليم بمجرد أن يريد على خاطرك هذه التذكية أرى تكتب منها لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تُذَكُّوا أَنفُسَكُمْ هو أَعْلَمُ بِمَا نِتَّقَهُ لا يمكن أن تذكي نفسك وتقول أنا أراني مستقيم مع الله تبارك وتعالى وشكين أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ماذا يقول حبيب المصطفى يقول يا أيها النا توب إلى الله واستغفروه أو استغفرو ربك وتوب إليه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرة هذا الرسول عليه السلام. يتوب في كل يوم أكثر من مئة مرة ليس مرة واحدة فقط فمثل الإنسان إذا خرج من البيت ثم عاد قال العلماء لابد أن يستغفر ويتوب لأنه قد يكون حصل له في خروجه ما لم يلقي له بالا مما يجعله آثما ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم رب رئي يتكلم إن رجل لا يتكلم بالكلمة من السوء لا يلقي لها بالا فتهوي به في قاع جهنم سبعين خالفة والعيون يعني يقدر يكون أم شاء شي كلمة شي كلمة ما, ما, ما قال لها لكن هذه الكلمة تكون أذات غير اجرحت بها الغير وتقول قد ظلمته في عرضه من حيث لا تدري فيقفه في قلبه ويمشي نعاس وربنا تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم يقول الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقذاه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي عين الله تبارك وتعالى سألم سهر على الحقوق ويعين بهذه العين المظلوم وقال من الدعوات التي لا ترب دعوة المظلوم تتمشي مباشرة إذا دع المظلوم ربه وقال ربي إني مغلوب فانتصر يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين إن الله يأخذ أخذ عزيز مقتدر ومن أسماء ربنا تضارة وتعالى المنتقل من أسمائه المنتقل وسبق أن نبهناكم عن محاور الظلم قلنا الظلم ثلاثة دواوين فيلزم من هذا الظلم توبة والتوبة لها ثلاث شروط الشرط الأول شروط توبة هو الندم والاعتصار أن تندم على ما قدمت نفسك مما لم يأمر به الله أو مما يكرهه الله هذا اعتصار النفس الندم الاعتصار إذا لم تندم على ما فعلت حدثت نفسك بفعل مثله إنسان إذا اقترف حد ذنب أبغيته لا بد أن تلازمه أن يلازم الشعور بالندم يبقى يندم على طول لماذا؟ ليكبح نفسه شد النفس يلوم لجامها حتى لا تقترف ذنبا مثله أو غيره لأن هذا الندم هو الذي يحثك على المنع ومزيد من الاستغفاع دائما دائما دائما قال الفضيل بن عياض رحمه الله يقول جاهدت نفسي في الصلاة أربعين سنة حتى استقامت لي قال أهل العلم ما هي المجاهدة عنده لأنه ظل نادما على ما كان يفعل قبل توبته والفضيل ابن عياض حكيت له ما القصة الفضيل ابن عياض الفضيل ابن عياض رحمه الله كان قاطع طريق كان يقطع طريق على الناس على المسافرين وكيصرق ما عندهم من متاح فذات يوم وجد ورقة مكتوب فيها آيات من كتاب الله ما شفوها الناس كي عليها. لها فأخذها الفضيل ابن عياض ولم يكن معه من حلاله إلا درهما واحدا هذا الدرهم ربما أعطاه إياه واحد من أقاربه فذهب إلى العطار واشترى بهذا الدرهم عطرا فعطر به هذه الآيات عطر به هذه الورقة ثم طواها ووضعها في شق في جدار رح تشقى في جدار في أعلى جدار علاش لأنه يعلو ولا يعله عليه وضعه في شق فلما نام سمع هاتفا يقول له لقد طهرت اسمنا فطهرنا قلبك لقد طهرت اسمنا فطهرنا قلبك فقام في الصباح الفضيل بن عياد وهذا المنام يعاوده تتفكر فيه فلما جنة الليل حدثته نفسه أن يذهب إلى السرقة أيضا فمشى وتسلق جدارا واحد البيت يسكن فيه شيخ كبير وله ابن ضعيفة واحد ابنته بعيد ضعيف رقم هذا شيخ كبير لا يقدر شيء دافع ابن ضعيفة كأنت ابنته تصلح له الطعام وهو يقرأ القرآن هذا الرجل فلما تصور عليه يعني تلق هذا الجدار وطلع له سميعه يقرأ من صابق وحي الله هو يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فنزل فضيل بن عياض يقول لقد آن يا رب لقد آن يا كأنها رسالة يقول لقد آن يا رب فكان هذا سبب توبته مباشره ونظر لله أن يلازم البيت الحرام طول حياته بعد توبته هذا نظره على التوبه وظل يعبد ويزهد في الدنيا ندما على ما فعل وهذا الندم نفعه طبعا وهو كان ملقبا بعابد الحرمين كانوا يلقبوا بعابد الحرمين أرسل إليه عبد الله بن المبارك رحمه الله رسالة وكان عبد الله بن المبارك مجاهدا وقصد معروفة يخاطب فيه ويقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب فسماه عابد الحرمين الندم الذي لازم الفضير بن عيار صحح له مفاهيم الحياة فقال جاهدت نفسي في الصلاة أربعين سنة حتى استقامك يعني أربعين سنة وهو تبغى صلب يلدك المستقيمة وفي الأخير أتي هذه النتيجة سبحان الله هذه المثابرة مثابرة مع الله تبارك وتعالى وربنا تبارك وتعالى إذا أقبلت إليه أقبل إليك يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وظصره الذي يغصر به ويده التي يبطش بها ولا ان تقرب إلي عبدي خطوة تقربت إليه ذراعا ولئن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه شبرا ولئن أتاني يمشي أتيته هرولا لاحظة ربنا تبارك وتعالى كل ما قربت عنده يقترب إليك أكثر لماذا؟ لأن الله يذكر عباده إذا ذكرت ربك ذكرك ربك ذكر الله أكبر يقول الله وتعالى فاذكروني أذكركم بايش ذكر الله تبارك وتعالى بالتوبة تذكره بالدعاء تذكره بالاستغفاء تذكره بالحمد بماذا يذكرك ربك بالعطاء والتفضل والعفو والسماء هذا ذكر الله أي الذكرين أكبر ذكرك لله أم ذكر الله لك طبعا ذكر الله لك أكبر من ذكرك لله قال ولا ذكر الله أكبر أي ذكر الله لكم أكبر من ذكركم لله تبارك وتعالى معنى الإنسان إذا احتجى الله تبارك وتعالى أصابته مصيبة صابته مصيبة اشتد عليه الحال في الآخر تفع يده السماء تقول يا رب واش الله تبارك وتعالى لا يسمح كيف هذا لا ولكن متى يجاب الدعاء بسرعة أن من شروط إجابة الدعاء أن تحسن الظن بالله وحد كيجرب مع الله كيجرب تقول يا رب ندعين شوف سيدير بوشغي يستويب جبل ولله تقول الله ما تنفعش معها تجربة, تجربة. لا, لا, نجرب. لا يجب أن تدعو ربك وأنت موقن بأن الله سيجيبك حتما لأن الله قال قالها وأنت تأخذ الصدق من قول الله تبارك وتعالى أجيب دعوة الداع احتدك الآية ما كناش محذوفة وتحمل بالربي قال أجيب دعوة الداع قال أهل العلم حذفت الياء لقرب الإجابة منك عند الله وجيب دعوه الداعي اذا دعاه اذا دعا اذا دعى عوتة حكم ينبه فقد اذا دعى عوت ربك مضطرا شنو مضطران؟ معناه استقصت جميع الاسباب البشريه جميع الاسباب البشريه طلبتي الناس ما فيك خدمت نتاع بالجوارح ديالك ما الله في الاخير كتشوف هنايا تقى مكينوانو هنا مكينوانو تشوف السماء تلقى الله تبارك وتعالى فتقول يا رب انتل قتلي حاشا ولله أن يرد يديك خائبتين لماذا لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السؤال يجيب المضطر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه مضطرا فأجابه ربه متى دعا ربه مضطرا في الطائف وهذا محطة الاضطرار التي تقدم مننا محطة الاضطرار نحس بذلك الاضطرار مع الله تبارك وتعالى بيش تحقق فينا النوبة التوبة النصور عندما خرج إلى الطائف خرج إلى الطائف لأن اشتدت الإذاية القريش له وقطع في شعب أبي طالب داروحد وثقاق لمن بعملهم من شروا من نوم من جوجهم من نوم من, من جوجهم معنى هدروا عليهم حصاب اقتصادي والسياسي خلص يبقوا في ذلك الشعب حتى يوم وتجوا عندي فخرج النبيس العسلم من مكة وذهب إلى الطائف بحثا عن الفرج من أجل المسلمين وليس هاربا لأن هذه هجرة الطالب وليس هجرة هارب فلما وصل إلى الطائف القنص الطائف كثير من نزمك فصلت عليه أهل الطائف الصبية الصغار والصفهاء وبدأوا يضربوا النبيس العسلم بالأحجار وليس مع رسول الله عليه وسلم إلا زيد بن حارفة فالنبي صلى الله عليه وسلم دميت قدمه بدأت كتسل من, الش... من... من قدمه الشريفتين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه فلما دخل إلى حائط النفران عبداس اللي كان النصران ثم صار من الصحابة الكرام دخل إلى هذا الحائط ماذا وقع؟ دعا ربه ارفع يده إلى... إلى السماء مضطر لأنه انقطعت به الأسباب البشرية وبدأت يقول دعاء الطائف لمشهور إليك أشكو ضعف قوتي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي عظب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخر انظر إلى هذه الكلمات تأخذ بمجامع القلب معنى تفويض لله مطلق وهذا هو تحقيق مبدأ الاطرار لما بدأ الاطرار ودعها الدعاء المشهور العظيم الذي زعزع الجبال مباشرة مختم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ما قال النبي صلى الله إن السلام يقرئك السلام ويقول لك لإن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين معنى يأخذ جبل وهد جبل ويدكه ويموت دك الناس ذي المكة والناس ذي الطائف الذين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اللهم أخرج من أصلابه من يعينني على دينك فنزل فيه تبارك وتعالى بعد ذلك فبما رحمة من الله لدى ولو كنت فضلا غليظ القلب لن فض من حولك ربنا تبارك وتعالى يعجب عباده من طينة خلق رسول الله فبما رحمة من الله لدى له أي إن تعجبوا أيها الناس فاعجبوا لهذا النبي ما هذا القلب الرحيم ما هذه الروعة لاحظ لماذا نزل ملك الجبال مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقق في دعائه محطة الاضطرار بعد محطة الاضطرار ماذا أعطاه الله تبارك وتعالى مباشرة بعد دعاء الطائف ببعض الشهور حدثت معجزة كبرى وهي معجزة الإسراء والمعراش معنى دليل على أن الاضطرار إذا تبتئ الله سبحانه وتعالى ستعرج الله تبارك وتعالى وتبقى غمش في الأنوار في مولانا سبحانه وتعالى جاءت مباشرة واحد محطة جميلة جدا وهي محطة دون من الإنسان ضروري وهي محطة الاختبار لا بد ما يقع لك الابتلاء لا بد ما يختبرك الله لماذا؟ لأنك لما تريد تدخل باب الله تريد أن تدخل من الله تبارك وتعالى لا بد ما يديروا عليك واحد البحث يشوفوا نتا واش كيفاش المعدن ديالك واش غتصلح عند ديك المقام ولا ذهب ولا فحم ها وهي مسبب للفتنه وهو الاختبار ها اختبار لي الله الذي باش يعرف المعدن ديالك داير الذهب احيانا تتعلوه واحد الزنجاره الا شبرتي ديك الذهب وبديتي كتحكوه كل الذهب كل ما حكيتيه كل ما كيزيد كيلمع صح ولكن الفحم كل ما حكيتيه كل الغبار وكي يتقضر فهذا ما الناس كل متحك في الاختبار وفي الافتلاء إلا وظهر مم. معدنه النفيس عند الله تبارك وتعالى فكان هذا هو المحطة الثانية بعد الافتراض شيء واحد يقول أنا بغيت أنتو ولكن زاد فقران وزاد كذا أقول إنما هو اختبار من الله اللي يمحص معدنك فمن صبر كان معدنه نفيسا محطة الاختبار ديال النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بشعرج إلى السماء وقع ما يسمى بالإسراء والرحلة الأرضية هذه جاءه جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي فرج ها؟ لما فرج سقف بيتي النبي صلى الله عليه وسلم دخل جبريل طبعا السقف مبقى شهيدك ارجع كم مكان والنبي ينظر قال فرج سقف بيتي فدخل جبريل ورجع السقف كم مكان هذه المحطة تسمى محطة الاعتبار معنى الله تبارك وتعالى كيف نجحك في هذا الاختبار تأتيك صور تدرك لتمئنان وهذا التمئنان هو حسن الطفوذ لله تبارك وتعالى والثقة بالله تقول أنا بني الدين ملانا يعني ملانا لا أدري لي شيء حاجة اللي لأن الله تبارك وتعالى خلقني من أجل أن أكون صالحة ومن أجل ذلك فرض علي ما ينجني يوم القيامة إذن هذا شرط من الاستصلاح هو أن تثق بفعل الله فيك وهذا يسمى نحن العبودية العبودية ما هي العبادة العبادة أنت تفعل ما يرضاه الله والعبودية ترضى بما فعله الله هذا وفق بنته عبادة تصليك تصدق هذا فعل باش يرضع لك الله لكن العبودية أنت تسلم لله في فعله جعلك فقيرا تقول الحمد لله غني تقول الحمد لله اسودا تقول الحمد لله ابيض تقول الحمد لله طويلا تقول الحمد لله. هذا التسليم والرضا بفعل الله في قسم العبوديه واذا فعلت ما يرضاه الله لك هذه عباده وكلاهما غايه التذلل لغايه التفضل معنى التذلل لله غايه هذا الرضا باش الله يعطيك الافضل كثيره والافضل تجي في صور من الرحمة ماشي مب... ماشي ضروري انها تجي في الغنى او في الرفاهيه سيدنا موسى عليه السلام عمشان غزور واحد المريض في زمنه وهكذا المريض تلوى من الألم ما قدر ينعث ما قدر يوقف كهتز من الأنا والناس حوله يعني يتألمون لحاله فقالوا يا نبي الله سيدنا موسى ادعوا الله أن يرحماه فقال موسى يا رب ارحمه قال الله يا موسى كيف أرحمه من شيء أنا أرحمه به قال هذه اللي اعتطلونها رحمة فهل أرحمه من الرحمة كيف أرحمه من شيء انا أرحمه به أنا أرحمه به فقال الاعتبار لما فرج سقف البيت ورجع تمهيد لأن جبريل سيشق الصدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي شق هذا السقف ورجعه هو الذي يشق الصدر ويرجعه وليس لك الخوف فقال فشق صدري فَاسْتَخْرَجَ قلبي فَغَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمٍ إشارة منهم إلى أن تحقيق العرش في التوبة ما هو؟ يجب تخرج من قلبك كل موانع الانتفاع بالتوبة موانع الإيمان لأنه لا يمكن يدخل في القلب القلب يدخل فيه الحسد والإيمان معه إذا كان قلب ذلك الحسد لا يتعمر عليه حكمة أبدا والله لم يمتلي قلب فيه حسد بأي حكمة من عند الله أبداً من أراد أن يعرج إلى الله فليخل قلبه من الأدران الأوساخ ضروري هذا يسمى باب التخلية عند أهل العلم تذكية تقولوا التخلية قبل التخلية حالة الحسادة إذا بغنا نصبغه وتجس بغنزي أخصان أشرف إذا نصبغة فقصبغة فقصبغة فقص تورق ما تلسقش لذلك في قلبه هناك ما يسمى بتخلية وأن تخرج آخر شعرات تمنعك من العروج الله تبارك وتعالى ولا أن تجد في نفسك نقطة واحدة من الحسد إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحق ما تدخلي ثم ما استشحاش أنت كدع من الحسنات والحسد كي يأكل يأكل تخلي غرما أبدا فكيف تريد أن تملأ قلبك بالإيمان وفيه حسد أو بعض حسد بعض حسد النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت صحبة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أبيه وابنه ونفسه والناس أجمعين طبعا أبو بكر الصدق رضي الله تعالى عنه وأبضاه منذ الأول كان هذا هو لإمام ديره في النفس سيدنا عمر جاء إلى رسوله وكان صادق قال يا رسول الله أنت أحب إلي من أبي وابني والناس أجمعين ولكن لست أحب إلي من نفسي قال له يا عمر قال له فتش قلبك راجع نفسك راجع قلبك رأى باقي في شي حاجة باقي في شي قلبك شي حاجة فذهب عمر من الخطاء إلى بيته ما غير يأتي له طبعا لأنه هو عارف المقنس فبدأ يفكر هذا الله إلى تفكير سليب قال أنا كنت كم صنع, صنع من تمر من حلوى كيصنعه كيعده نهار كامل لما كيحسب الزعك يطيقله تقول هذا عقل لا سفاه سفاه يقول لولا أن الرسول صلى الله عليه اختاره الله للوحي فأنزل عليه الوحي معناه الله فضله فضله عليه لما الوحي. الله يصطفي من عباده يصطفي الله تعالى من عباده من يشاء ويختارهم لما يشاء فمدام الله فاخطاره ولم يختار منه فضله عليه إذن أحبه بحب الله له فجاء في الفجر قال يا رسول الله والله إنك لأحب لا إلي من ابني وأبي ونفسي والناس أجمعين قال يا عمر عرفت فالزم خلاص الآن عمر قلبك بالإيمان لأن ما بقشتم المانع هذا هو التخلية لذلك غسل بماء زمزم قال ثم أتي بطسط من ذهب وقد امتلأ حكمة وإيمانا فأفرغه في جوفه فقال التخلية ثم التحلية ما نحل الله دخل فيه ما يستقر لأن الموانع ما بقاش ما بقى لا حسد ما بقى لضغينة ما بقى أي حاجة ما بقاش في القلب الآن الإيمان والعلم والحلم غادي يدخل والحكمة غادي يدخل ربنا تبارك وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله معناه إذا لم يكن التقوى وهو اللي تحقق بأن تخلي قلبك مما يمنع رأى ممكنش استقرش إيمان زايد ولا شي حكمة زايدة ولا شي علم زايد ولا شي فهم زايد أبدا واتقوا الله ويعلمكم الله ماشي شي أنا اللي كان علم سبب في إيصال الكلمة لكن الذي ينفذها إلى قلبك هو ربك تقوله شي وحد شف النبي سعصم في المنام رأى النبي سعصم في المنام ماذا يقول النبي سعصم في هذا قال النبي سعصم من رأاني في المنام فقدر رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به معنى شفني حقا شي واحد قال لك أنا شفت النبس عصم أعوار رأيت النبي أعوار قال العلماء الآفة فيك معنى أنت اللي عوار أنت كنت عوار وشفت العوار بي قال في الآفة فيك في الرؤية وليس في المرأة بمعنى راجع نفسك صح نفسك حتى تشوف سلي تشوف سلي بيش. يحكي أن الشيخ جعله وحده من المريدي ومحبين دياله قال له يا شيخ أنا بغيت نشوف النبي في المنام وما ما قدرت عيد من صلي عيد قال ديك الشيخ عندك القديد في الضار قال له إيه ما لحب قال له نزيان قال له عمشي طيب به العشاء وزيد الواحد كمشد ملح كور ديك القديد وما تشربش ونعز عملك تشرب السيد مسكين مشاع ديك ديك القديد وزيد لوحكم شد لله وديك هيوكل ملح وجلو العطش ما قدرش يشرب ما داش نعنس تاوحد شوية الدهن عنس ما ينفق فصوح جعان قال له ما ندرسني شفتي في ميناس قال له شفتي وديان وشي بحورة وشي ما كيتشرشر وكذا شفغيل ما كيتشرشر ماس طولة ما في الكسام قال له عاطشت الماء فرأيت الماء ولو عاطشت رسول الله رأيت رسول الله لا تنبؤ التوجه إلى أن نرس عاصب له إذن المحطة لقلنا الثانية هي محطة الاختبار الاختبار جعل اعتبار الاختبار وهو ان طبع المحك بش الله سبحانه وتعالى يصنع منك انسان جديد انسان جديد قال نفس علم من حجه من حجه فلم يرفس ولم يفشق رجعك يوم ولدته امه خال من الذنوب علاش يعني حج كما ينبغي وحققت ما, ما يسمى اختلاء خاصة عندما تذهب في الحجج خاصة عندما تذهب في الجمارات في الطواف في الساعة في الساعة يأتي من الإيمان يأتي شاء الله لكن الله تكمل المناسك في المدينة يبدو أن الحجج في المطار يتدرجون في العصر والمصائب وخير هل يتمنى أن يذهب إلى المغرب أما أن يصل المغرب مصيدة هذا لا يا الله كان مع الفج دايما في الوفه كتجوع الدبزولي جوج في المسار بلوكي نسى واحد دكتوره واحد استاذه واحد كتقول لك يماك وواحد كتقول لك عندك يلا رجعو من, من مقام الله هذا واحد قالوا لم يرفض ولم يفسق رفض هو الكلام الفاحش ويخض او يفسق يصخب ويعلي الصوت على على خاه يرجع صابر محتسب رجعك يوم ولدته أمه خلاص والتي واحد تجتي المحطة الثانية اللي جت عند النبي صلى الله عليه وسلم هي محطة الاختيار لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البراق ووصل إلى بيت المقدس وقف عند حائط البراق حائط البراق اللي اسميه الآن لهد حائط المبكة قدم له قدحان واحد فيه خمر واحد فيه لبن فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لبن ماذا قال له جبريل هديت الفطرة وفي حديث اخترت الفطرة وفي حديث انها الفطرة التي انت عليها وامتك طيب الاختيار كان ممتاز يقول انسان لما يغسل قلبه مع الله تبارك وتعالى يشوف الحق حق لان هذه الفطرة الفطرة هو ان ترجع الى اصلك والرجوع الى اصلي فضيلة. لما تزول من قلبك جميع الموانع أي حاجة شفتها كتشوف فيها بسلامة كتشوف فيها وش طاحعة ولا خطأ لذلك الناس لما تخرجوا عن مبدأ الفطرة كتكون فيهم جزء من أجزاء البهيمية كيقول قريب من الدوار إنهم كالأنعام بل هم أظل حتى من علامات الساعة أن الله تبارك وتعالى سيخرج لنا دابة من الأرض تكلمه النسقى تكلمه وفي قراءة سبعية معناها تزرحهم. معناها تكلمهم أي تعرف الكافر من المؤمن ولا تدبع في الناس معناها هذا إشارة على أن الناس أكثرهم سينخفضون إلى مستوى البهيمية سقساني شيء واحد قلّفوا قلّفوا قلّفوا تخرجوا قلت له ما نعرفه ولكن أولادها ركيني خرجوا جاءت الدابة لا تدب في الأسواق في البنكات الموثلة ما هو واحد ما يفهم ما عفت القبلة فين جابت وتدب السواق بل دبت قال ابن القيم رحمة الله عليه وحن مثل جميل جدا تقول الحمار عندك فضاء أخذي تهن واحد وطلقته في العشية لما غيرجع يرجع نظره لما يرجع عقل على بيته اللي, اللي كان عزف تقول هذا حمار الذي ينعت بالبلاد ومع ذلك ما ظل بيته احنا يمين خرجنا من الجنة تقول فكل من لم يرجع إلى بيته الاول الذي هو الجنة ومع الشطرق فهو اظل من الحمار اثاثا اطلع احنا خرجنا من الجنة الاصل السكنة دي الادم هو ايه الجنة فنزل الله في الدنيا باش نرجعه قال فمن ظل بيته الاول فهو اظل من الحمار إن الحمار على الأقل تعرف البيت دياله قالوا المحطة هذه محطة الاختيار محطة داليل على أن الاختيار ديالك يكون صحيح إذا كنت مفتور القلب بمعنى غسلته من الدنوب سامحتي الناس كما حدث لسيدنا أنا لما سقت ذاك الرجل اللي قال لنا سعى صلى الله عليه وسلم سوف يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ومشى عنده القهن لا يصمش كثير منه لا يصمش كثير منه إلى غير ذلك قال له ما قدرتين تحت وصلتين هذا المقام الذي أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله ما كان عمل إلا ديك شيء يشفتي ما كان صلى إلا ديك شيء يشفتي اللي... معني ليس بزاف تقول سيدنا زيد احتقرت صلاته مع صلاتي إلا أنني صليت كثير من نصمت كثير منه في كل من سيام لقنعة ولكن ما الذي بلغ بك هذه الدرجة حتى شهد لك النبي بالجنة قال والله إنه إلا ما رأيتك الا انني لا أجد في قلب لأحد من المسلمين غشه ولا أحسد احدا على نعمه اعطاه الله اياه قال هذه التي بلغت بك هذه التي بلغت بك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء الاذان مثل ما يقول المؤذن ثم إذا قال المؤذن حي على الصلاه وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العين العظيم قال إلا حلت له شفاعة أثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعة يوم القيامة أن تنال الشفعة سهل إن شاء الله أن تقول مثل ما يقول المؤذين ثم تنهي هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاه القائمة اتي محمدا الوسيله والفضيله والدرجة الرفيعه اللي هي درجه الرفيعه هي مقام الشفاعه والمقام المحمود الذي وعدته قل الا حلت له شفاعتي يوم القيامه اللهم شفع فينا رسول الله الله الآن قدماً لنا قدحان واحد قدح في اللبان واحد في خمر لنا قد اختار اللبان ولا يختار الخمر ها؟ رغم أن الخمر محرم لكن قدما له خمر من خمر الجنة خمر الجنة ليست محرم ما قال الله تعالى خمر الجنة؟ قال لذة للشاربين لماذا؟ لأن الخمر الدنيا لا يوجد لذة لا يتلذى للشارب لأنك يشربون ويقول هذا بشوية لأن إذا تلذى بهم حلمة ما يقدرش يستقرروا في حلقه ابدا فإذا قال لذل الشاربين يتلذذوا به يتلذذوا به مهنا لا يتلذذون به عادي يقول شربه نساء معناه كيك ويراسه إذا قال فقدم له قدحة اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبان وقال لقد اخترت الفطرة علاش سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة اللبان سمى فطرة إشارة إلى أن المسلم باش يتخلص من مرتبة الاختبار وينجح الاختيار يختار الوسط لا إفراته ولا تفريف اللبن فطره لأنه وصل ما يخرج منك يخرج من من ما قال الله تبارك وتعالى من بين فرطين ودمين من بين فرط أي وسخ ودم نجاسة أخرج الله تبارك وتعالى لبنان تلاحظ هذا اللبن نقي ما اخترت بالدم ما اخترت بالوسخ معجزة من معجزات ربنا تبارك وتعالى من بين فرث ودام لبنا خالصا أي خالصا لم يختلط بهذا ولا هذا لبنا خالصا سائغا للشاربين أي لا يتذوقه لا يتذوق حلاوة إلا من شاربه خد شفه تقول بياض ولكن لما تشربه عدت عرف الحقيقة دياله أكثر هل تقول شفه وشربه داشت تاسر قلب سائغا للشاربين في ذلك المسلم اختر الإسلام ما في غلوب وما في إباحية ما في دم وما في فرص من بين فرصين أي إباحية ودمين أي غلوبين فكان نبي صلى الله عليه وسلم اختار الوسط قال ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيصرهما تختار دايما السهلة. مع السهلة مما يوافق الشرع فإذلك الإنسان إذا أريد ينجح في الاختيار دائماً يمشي مع الوسط مع اليسر مما واثق الشرع مطلقاً فاسم قال إنها الفطرة التي أنت عليها وأمتك فطرة التي أي الإسلام النبي صلى كل مولود يولد على الفطرة بمعنى على الإسلام فأبواهم يهوذانه أو يمجسانه أو ينصرانه بمعنى إما يرجعه إهودي أو يرجعه نصراني أو يرجعه ناجوسي وما قالش أو يومسلماني لأنه ولد على الإسلام على فطرة الإسلام لما كان سجده سجد تلاوة تنوصلون شيء آية في هذه السجدة كان سجده ماذا نقول سجد وجهي للذي فطاراه وشق معه وبطاراه أن نفطر على دين الحق وأصل الفطرة أن تكون سعجدا لله طبرة وتعالى طرح لما تسجده يبقىها دخاوي صح كان السقوط يدين مع, مع الركبتين يبقىها دخاوي ما كيف يكون رقم صفر معنا هذا أصلك في نسبتك مع ربك هنا يعتراف المطلق بعظمة الله عليك احتقل شي واحد إذا بغيت تخاف الله تخاف تحقق فيك الخشية يعني تحس بالخشية في القلب قلتي ما شك قلت أنه كان الله ولكن ما حتدش بها حس بها حتى يقشعر بدنك من الله تبارك وتعالى ومن بعد يأتي الأمان كيف هاش؟ تقول قارن نفسك بالله قل ربنا تبارك وتعالى خلق الكون كله وأنا جزء صغير من هذا الكون باش تقارن نفسك بالله ما تقدرش هش غدير قارن نفسك بالكون كبير عارو نشوف غير الأرض اللي سكنين فيها حنايا نقارنوها بالكون جميعا ونشوف حال حنايا كنسواه والشكبارين والصغارين على ما قال العلماء قال له إذا ضربنا المثل وقلنا أن الكون بحال واحد مكتابة فيها جوج مليون كتاب تعرفوا جوج مليون كتاب ألفين ديال ألف ألف معنى هذا المسجد يذربنا فيه الكتوبة رأى الله يزننا واحد خمسمائة ألف كتاب حقصنا تقريبا أربعة المسجد بحال هذا بشي الله نعمره بجوج مليون كتاب قال إذا كان الكون كمكتبة فيها مليوني كتاب ما هو النسبة للأرض من هذا الكون؟ النسبة له ما هي؟ قال كنقطة فوق حرف في كلمة في صفحة في كتاب من هذه المكتبة المكتبة تجوز المليون والأرض هي نقطة فوق تحت الجيم أو فوق الخاف هذا هو نسبة الأرض معناه الأرض أمام الكون لا شيء الأرض لا يوجد القطر القطر في الأرض مليون وشي 36 مليون كيلو متر 36 مليون كيلو متر 36 مليون كيلو متر قطر الأرض أصور رجل في العالم في جوجل متر ونص سرح رأسه في خطل استوائته حق الدوقة الأرض نقطة في الرمال إذا قارن نفسك أنت بالأرض؟ والو قارن نفسك بالكون؟ والو قارن نفسك بخالق الأكوان تقدر؟ لا هنا يجب أن تحقق الخسية إن الله تبارك على يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء قدم المفعول على الفاعل لماذا؟ لذلك يثبت أن الخسية الحقيقية تكون بالعلم ليس بالذات إنما يخشى الله من عباده العلماء وقد نصبت قراءة ظلما إلى أبي حنيفة قالوا أنه قراء ما يخشى الله من عباده العلماء وقالوا أراد هنا بمعنى يخشى يجل استشهدوا بالشعب جيد لكن تقولوا إحنا لا أثبت العرشة ثم منقشي لا تصح نسبة هذه القراء إلى أبي حنيفة أبدا إنما يخشى الله من عباده العلماء تعرفوا ذلك العلماء ليس مكتوبة عنكم مصحف مكتوبة بحال مكتوب ذلك 25 لا معروفين عندكم الهمزة على الو والآلف الفارقة والألف دي الماء الميم يعني ما شيء ثبت محدف وجوا مكتوبين في القرآن جوج بحلاده غي جوج فقط جوج العلماء كم لا إذا كانت في القرآن وردت إلا فجوج مواطن اللي مكتوب هيدا برسم غريب وحده يا إنا ما الله من عباده العلماء وحده في قوى الله تبارك وتعالى اولم يكن لهم آيات أي علمه علماء بني بني إسرائي هذا جوج لمكتوب هيدا لماذا؟ لأن علماء بني إسرائيل الذين يشهدون لصحة القرآن قلة والعلماء الذين يخشون ربهم قلة فنذرة الرسم دليل على نذرة المرسول بحال مثلا كلمات عندما يكتبوها في اللحك يكتبوا فوق منا الغين بمعنى غريبة لم يأتي مثلها هذه الغرابة في الرسم دليل على مضمونها دليل على هذا المضمون مثلا الكتاب الكتاب في القران كما كتجي نقض الكتاب يوم نطوي السماء كطي سجل للكتاب محذوفه في جاء الكتاب في القران محذوفه الا في اربعه مواضع ونحسب في ضد الكتاب مطلقه اثباته اربعه تحقق لمجموع اخباره كتاب ربك وكتاب مبين لكل اجل كتاب كتاب يمحو وحده وفقي نينا بقات وحده في الكران نعم وكتاب مبن كتاب ربك كتاب يمحر وخاتوك. كتاب معلوم أربعة فقط إذا تأملنا المفاهيم التي وردت فيها معاني الكتب هنا للإثبات لوجدنا أن إثبات الكتب بمفهومه دليل على الفرضية لذلك جاء الرسم هنا جاء في غاية النقوة سبحان الله وهذا ما الله تبارك وتعالى إليه من كتبه لذلك لا يقال إنه مثلا كما قال بزاة في الصحاب أنه على لا لا هذا توفيق من الله إنه كل ما يسمى بالأشياء التوقيفية والأشياء التوفيقية هذا أشياء نوفق الله تبارك وتعالى كتبتها ومن كتبت الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأبدا إذن انتقلنا انتقل الله من محطة الاختيار ونجح فين وصل إلى محطة الاختدار أنه يعرج إلى السماء لا يمكنش نعرج السماء إلا بقوة ومع ذلك استقوى بالله فعرج إلى السماء وقدر اسم محطة الاقتبار فلما وصل إلى الله تبارك وتعالى قال زج به في سبحة النور ووقف جبريل عند سدرة المنتهى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهنا يفارق الحبيب حبيباه قال له جبريل إن زدت اخترقت وإن زدت احترق من المقام ديالي ولكن مقام البشري كلما زاد في الطاعات زاد في العروش دائما انت كتطلعي المطرب بشرط ان تزيد في الطاعات كلما زاد في الطاعات زاد في العروج قالنا بسعسلم ترتقيت حتى وصلت إلى مستوى اسمع فيه صريف الاقلام اسمع فيه اول ما خلق الله القلم قال الله للقلم اكتب قال يا ربي ما اكتب قال اكتب مقاد مقادير العباد القلم الذي أمره الله يتكلم مع قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته الهيبة فسمع صوتا كصوت أبي بكر يقول له قف فإن ربك يصلي قال النبي صلى فتعجبت من أمرين الأمر الأول هذا الصوت كصوت أبي بكر أسبقني أبو بكر إلى هنا والصوت الثاني كيف يصلي ربي قال قف فإن ربك يصلي قال فبينما هو يشغل باله بهاتين إذا بنداء من قبل الله يعني نودية قال فليدن الحبيب إلى ربه فليدن الحبيب إلى ربه فدنا وكان ما كان بينه بين ربه ولا نقول بأنه رأى ولم يرأ حصل بها خلاف حتى بين الصحابة ما بين قول عائشة وقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأرضهما المهم قال فسأل النبي صلى الله يقول يا رب أسبقني أبو بكر إلى هنا قال ما كان لاحد أن يسبقك إلى هنا لما كان هيبة الشجرة عند موسى أردنا أن نصرف عنه الهيبة وجعلنا ما أرده في عصاه لذلك النبي صلى ربنا تبار قال وما تلك بيمينك موسى باشي شغلوا عن الهيبة قال وألقي عصاك ولما كان أبو بكر صديقك في الشدة والرخاء خلقنا لك ملكا بصورة كصورة أبي بكر وبصوت كصوت أبي بكر ليشغلك عن مقام الهيبة قال يا ربي وكيف تصلي قال أنا الغمي عن الصلاة إلا أنني أقول سبحاني سبحاني سبقت رحمتي غضبي مقام الله العالم يقول سبحاني سبحاني سبقت رحمتي غضبي وأما الآن فما هو خبر عجوز بني إسرائيل وتنختم به إن شاء الله قلنا خبر عجوز بني إسرائيل هو سيدنا موسى لما جعل القوم اللي بقوا في مصر من بني إسرائيل اللي كانوا مع سيدنا يوسف أراد أن يحملهم معه إلى أرض كنعام إلى فلسطين فقالوا له لا نستطيع ما قدرناش يمشيوا قالوا علاش قال لأن أبأ بينا أعطوا عهدا ليوسف عليه السلام أنهم إذا رحلوا سيأخذون قبره معهم قال سيدنا موسى سهل قضية سهلة ورئوا لقبر سيدنا يا يوسف وقد نهز قال هذه المشكلة نحن ما نعرفه القبر غيره فينا هو أن التواحد منك يعرفه إلا امرأة عجوز كبيرة هي اللي بقت من أجدد قال دلوني عليها وما بغدت ورئتن شي واحد فذهب موسى عليه السلام إلى هذه العجوز قال يا أمط الله أنا موسى بن عمران نبي الله قال واش نبغين دلين على قبر يوسف قالت العجوز أنت موسى بن عمران قال نعم قال نعم أنت أدلك أما غيرك لا ففرح موسى وقال دليني قالت بشرط واحد موسى قال شرط قال اسأل ربك أن أكون رفقتك في الجنة لاحظ هذا ما قلناه ذلك الرجل الذي جعلنا يا صحيحة قال سلني حاجة ذلك قال أريد دبة قال سلني حاجة قال أريد جبة قال سلني حاجة قال أريد جارية قال يا صحيحة مويحك عجزت أن تكون مثل عجوزة بني إسرائيل فقص على القصة المقل للصحابة وما خبر عجوز بني إسرائيل يا رسول الله فكان أمرها هكذا أما نحن فقد أنهينا المحطة سبعة التي يمر بها التائب إلا الله العائد والمحطة الأخيرة هي محطة ما هي محطة الاستقراء إلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم ولسائر المؤمنين الحمد لله رب العالمين